وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه أو قائما أو قائما كشفنا كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون كذلك زين للمسرفين ما